أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the Most هدوا رحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يقرون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 هؤلاء إن ك عذاب مهين وإذا تتل عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن نفي أذنيه وقرأ فبشره بعذاب أليم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 ولقد آتَيْنَا لقمان الْحِكْمَةَ ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد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 وَوَافَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ لِي وَلِوَالِدَيْكَ أنشكر لِي ولوالديك إِلَيَّ الْمَصِيرُ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 ثم من مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكمق حَبَّةٍ مِنْ من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض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 ولا تصع الخدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وخفض من صوتك إن انكر الأصوات لصوت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 ان الله عليم خبير